شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 ذَلِكَ قَوْلهُم بأَفْوهِهِم يُضاهِ أُونَ قَوْل الذيذنَ كَفَرُ مِن قَْ قتَ لَهُ اللَّهُ أن يُؤْفَكُون إاتَّخَذُ أَحبَارَهُم وَرحبانَهُ أَضَابًَا مِنْ دُون اللهَّهِ وَْمَسحابَنَ مَريَم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْتِيَ اللَّهُ بِالنُّورِ مِنَ السَّمَاءِ نوره وله كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا هََّن آممَنُوا إِ كثيرًا مِنَ الأحبَال وَروحبَانِ لا يأكُلون أأَموان الناس بالِبطل لا يأكُلونَ أموًا الناساس والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَِّّةَ وَلَا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يُوم فِقُونهاَا فِي سَبلِ اللَّهِ فَبَششِرهُم بِعَذاَابٍ أَلم يَوْمَ يُحمَا عَلَيهَا فِي نَارِجَهًا النَّمَ فَتُكوى بِهَا جِذَاهُهُم وَجوبُهُم وَظُهورهُم